وَيُبَشِّرَ الْ المُؤمِنين الذيينَ يَععملَلونَ الصَّالِحَاتِ أَ لَم أَجرًا حَسَنَا مَا كِثينَ فيِيهِ أَبدَ وَيذِر الذيينَ قَاُ التَّخَذَ اللهَّهُ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 اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا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 وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم, ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 مَْ يَهدِ اللههُ فَهُوَ الْمُهتَدِ وَمَي يُظلِ الْفَلَ تَجدَ لَهُ وَلِيَم مُرشِدَ وَتَحْسَبُهُم أَقاَضَ وَهُم رُقُد وَنُقَلِّبُهُم ذ تَ الَمِين وَذاَا تَشّمَالِ وَكَلْبُهُ بَاسِطُِ رَعَيْهِ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 وَ رَبّكْ علمُ بملَ بُِْمْ فَبَسُ أَ أحدَدَكُم بورقِكُمْ هذه إ المدينَةِ فَيظرُ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 اِذًا ابْدَا وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنْيَانَ الرَّبِّ أَعْلَمُ بِهِ وَلَا الَّذِينَ وَلَبُّوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا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 وَلَا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ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 يحََّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ منِ ذهَبِ وَبَسُونَ فِيابًا خُظْْرَم مِن سُدُس وَْتَبََقٍ متُتَّكِئين فِيهَا متُتكينَ فِيهَا على الأرَاء إِكِ نِعْمَ السَّوابُ وَحَسُنَتْ مُْتَفَقَا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 وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَ أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَغُُّ السَّاعةَ قَائِمَتَ وَلَ إّدِتُّ إِى رَبِّي لَأَجدِدًاَّ خَيرَم مِنْهَا مُ قَلَبَاء قَالَ لَهُ صَاحِبهُ وَهُو يُحاوِرُهُ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 وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا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 هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَاءٍ فَإِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الْرِيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا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 اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذ المضلين عبدا ويوم يقولنادوا الذين نزعتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موطقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 يهُم اِلَّا اَن تَأْتِيَهُم سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ ومنذرين.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 فَلََّا جَوَزَا قَالَ لِفَتَهُ آتِنَ غدَاأَنَا لَقدَدَ لَقينَ مِنْ سَفرَرنَا هذا نَ صَبَاء قَالَ أَرَأيتَئِذْ أَوينَا إ الصَّخْرَةِ فَإِنّ نَسيتُ الْحُتَومَا أَنْ سَانِيه إِلَّ الشَّيطانُوا أَنْ أَذْكُه واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا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 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَفْصِلَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدَ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُآخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا ذكريه قال اقتلت نفسا ذكريه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعْيَ صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنِي قَدَ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَانْطَلَقَى حَتَّى إِذَا أَتَيَا اهل قريه استقع ما اهلها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدرا يريد ان يقضى فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا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 وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدَنَا أَنْ بدِلَهُماَا رَبّهُماَا خيرَم مِنْهُ زَكاتَو وَأَقَرَبَ رُحماء وَأََّ الجدَار فَكَانَ لِغُلَ مَْتي مَيْن فِي المدينينةِ وَكَانَ تحتهُ كَزُ هُماَا وَكَان أَبُهُماَا صالِحاء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 وَلَ أََّا مَو وَلَمَ فَسَوْفًَا عَِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إلَ رَبِّهِ فَُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْراء وَأَمَّ مَنْ آمَنَ وَأَمِلَ صوالِحًا فَلَهُ جَزَاء أَنِ الْحُسْنَا وَسَنَقُولُ لَ مِنْ أَمْرنَا يُصرَاء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 قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدَمًا آتوني زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا حَتَّى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 الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءِ إِنَّا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 ِكَالَّذينَ كَفَروا بِآياتِ رَبِّهِم وَلِقَائِهِ فَحَبِقَتْ أَعْمَالهُم فَلالُ قِيمُ لَهُم يَوْمَ الْ القِيامَةِ وَزْنَاء ذَلِكَ جَزَاء أُهُمْ جَهنَّمُ بِمَا كَفَرُواوَاتَّخَذُ آياتِ وَررسُله زُوَاء